وقوله في هذه الآية الكريمة مطمئنة أي لا يزعجها خوف لأن الطمأنينة مع الامن والانزعاج والقلق مع الخوف وقوله رغدا أي واسعا لذيذا والأنعم قيل جمع نعمة كشدة وأشد أو على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وعدرع أو جمع نعم كبؤس وأبؤس كما تقدم في سورة الأنعام في الكلام على قوله حتى يبلغ اشده الآية وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف هو أن يقال كيف أوقع الاذاقه على اللباس في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الآية وروي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الاعرابي إمام اللغة والأدب هل اللباس يريد الطعن في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع الآية فقال له ابن لا بأس أيها النسناس هب أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيا أما كان عربيا قال مقيده عفى الله عنه والجواب عن هذا السؤال ظاهر وهو أنه اطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم وتحيط بها كاللباس ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليه الاذاقه فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن في القرآن مجازا وأوضحنا ذلك بادلته وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية فبعضهم يقول فيها استعارة مجردة يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف بجامع اجتماله عليهم كاجتمال اللباس على اللابس على سبيل استعارة التصريحية الأصلية التحقيقية ثم ذكر الوصف الذي هو الاذاقه ملائما للمستعار له الذي هو الجوع والخوف لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال فيقولون ذاق البؤس والضر وأذاقه غيره إياهما فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل فكساها لأن الاتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى ترشيحا والكسوة تلائم اللباس فذكرها ترشيح للاستعارة قالوا وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحا وقال بعضهم هي استعارة مبنية على استعارة فإنه أولا استعاره لما يظهر على أبدانهم من الاسفرار والذبول والنحول اسم اللباس بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه فصار اسم اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم ثم استعار اسم الاذاقه لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم ووجود الألم من الجوع والخوف وعليه ففي اللباس استعارة أصلية كما ذكرنا وفي الاذاقه المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية وقد الممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين ليفهم الناظر مرادهم مع أن التحقيق الذي لا شك فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه ولا طائل تحته وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة وأنها تطلق اللباس على المعروف وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاجتمال كقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقول الأعشاء إذا ما الضجيع ثنا عطفها تثنت عليه فكانت لباسا وكلها أساليب عربية ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس فلا مانع من إيقاء الاذاقه على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا لقاء لاحق إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته